فَستَجَبنَ لَهُ فَكَشَفْنَّ مَا بِه مِبُ فجبنَا لَهُ فَكشَفْن مَاذ مُر وَآتَنَاهُ أَهلهُ وَمِثْلَهُ مهُم رَرحْمةَ ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى